Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, Hajj, يا شي يا والذي يا والذي نبينا نبي الله عايش من صغاره بين دبو عايش من صغاره والذي يا والذي من ضحايا ولا ولا ولا عايش من صغاره اللي من ضحايا دي عندك هي تكيم وعندك يا شريف يا حاجة عجيبة غراب يا دنيا والله فرحنا لك يا محمد والله فرحنا لك والسعدي جالك يا محمد والحظ جالك عرسين عرسين حميد اسم الله محاتز زيكم وحياتينا بتعبين لا يقيد والله من بعدكم في دواره خلي الشمعة مولارا وره يا حاسك واره خلي الشمعة مولارا بعد استراحه شوية هوف لا ثانية جاية بعد استراحة شوية بقى ثانية جاية قل استراحه شو قهوة ولا شاي علشان الجميل خلي الشاي دي